والما باتت يا أخته ألمت توحيد هز قلبها فجاءت لأنها أنوالك وري دار الله يا خير قارئه لكل عيب قادره إليك حافظا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام مرة ثانية عودة الى القرآن الكريم سنعيش مع طيب الكلم وروع الآذاء وجمال الصوت واتلع علينا قارئ الوزاع والتلفزيون العربي صبيلة القارئ الشهطاء النوماني على القارئ والقتيب بالقاهرة لا بد له بالتوفيق وعلنا وعنكم بحفظ رسلنا الذي عطى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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون قَالُوا دَوَائِنَّهُمْ لَا سال في الدعاء في المدائن الحاشرين إنها أولى إلى شردة قليلون وإنهم لنا لغا Amen. Mm -hmm. tigajannna si wo فَذَلِكَ وَأَوْلَى نَارُ بَطِشٍ وَإِنْ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُصْطَفًى نَّحْنُ نُبَرِّ بِوَصْفٍ رَأْسًا فَكَانَ can na por vir وعلمنا سنب الآخرين وعنجينا موسى ومن باتوا أجمعين ثم فأخرجناهم من جنات وعظون وكنوا ذيون كذال شواقبنا بدني إذرا الى مشرقين فلم بعصاك البحر فانفلق, فانفلق و از me. إذ, إذ قال لأبي وقومي قال لي النباء ما اتى لي ابي وقومه ما كانوا يقالون نعبد اوزنا من فضلنا لك فينا the قال أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُونَ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَخْضَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا I الذي خلقني فهو ينزل الذي خلقني فهو و اذا كنتم <تصفيق> تعبون <تصفيق> <تصفيق> لم تعبدون أن الذي خلقني الذي خلقني فهو ينفي والذي هو ايش الذي خلقني فهو يهديني <تصفيق> والذي هو يقائدني <تصفيق> <تصفيق> الذي خلقني فهو يدين والذي. بطيئات <تصفيق> <تصفيق> يا <تصفيق> يا رب لي حق ما بالصالحين رب رب Oh the silly Oh يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أسى الله بقلب سليم صدق الله العوام هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فتح الله علينا بما هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز العظيم تلها علينا ذلك على من القرءان قبيلة القارئ الشيخ طاهر النعماني القارئ بالزاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة طليت على ارقى الازعاب الصوتية بالناصرية ادارة واندس محمد عبد الحميد جبالي اسرة عائلات الحاج محمد عبد الهادي نشكر كل من جاء يقدم واجب العزاء. نشكر السادة اعضاء مجلس الشعب والشورى والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز والسادة عمد ومشايخ القرى المجاورة